وَلَا تُطْعِ كُلَّ حَلَافٍ مَّهِينٍ هَمَازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وبنين Tetla'alaih ayatul qaul asatirul awalin. Sanasimu'ala al khurtoon. Inna balouna humka ma balouna a'ashab al jannati ida qusamul yasrimunha 5k badar akan. 6k badar itu? 7k badar itu? 7k badar itu? 7k badar itu? Wahai mereka yang takut, agar mereka tidak masuk ke neraka hari ini, miskin, dan berada di atas tanah yang قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا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 Am lakukan ayman علينا balıqat ila yubil qiyamati inna lakukan lama taḥkumun salhum ayuhu bidadik zayim am luhum shuraka, faliyatu bshuraka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 أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مدمون